بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجن مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا فحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه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 قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من دنيا اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 وهذا كتاب مصدق لسان عربي ليُنذر الذين ظلموا ليُنذر الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي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 والذي قال لوالديه أفل لكما أَنْ أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول, فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنف إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 ولقد مكّنّاهم فيما مكّنّاكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما أغنى عنهم سمعهم وَلَا أبصارهم ولا أفئدتهم